ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا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 ائكهم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جزاء جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين والدين فيها ابدا رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه